Book 2 17 17 في البيت في البيت توك هي هنا بيتنا هنا بيتنا горе فوق يوجد السقف فوق يوجد السقف دو امزيتو. تحت يوجد القبو تحت يوجد القبو زت كشتاتا إما جريدينا توجد حديقه خلف المنزل توجد حديقه خلف المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. لا يوجد شارع امام المنزل. توجد أشجار بجوار المنزل. توجد اشجار بجوار المنزل. Тук е моето жилище уна шукати. Уна шахрати. Тук са кухнята и банята. Хуналматбах валхамам. Хуна альматбах валхамам. Там са всеки дневната и спалната. Унаък рурфулмаиша варфату наум. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. входната врата е затворена. باب المنزل مغلق. باب المنزل مغلق. نظрозорците ستوтворени. لكن النوافذ مفتوحة. لكن النوافذ مفتوحة. تنس Елиом Елжаухар Елиом Елжаухар Ние влизаме във всеки дневната Надхабул Ан и Ла Рурфетл Майша Надхабул Ан Там има диван и футю кресло هناك يوجد صوفا وكنبة سدنتي تفضل واجلس. تفضل واجلس تم إموية كمبيوتر هناك يوجد كمبيوتري هناك يوجد كمبيوتري تم إموية ستيريو وردبة هناك جهازي استيريو هناك جهازي التلفزيون جديد تماما التلفزيون جديد تماما